سب واستقيمت به الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 so good bon, uh... Let me have a moment.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 عنهم غير المطلوب عليهم ولظالين آمين فتولنا في العون فجمع كيده ثم جاء قال لهم موسى افْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَسَيُسْفِتُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَشَرُّ النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَافِحَانِ Yeah. Allah. Oh.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 السحرة سجدا قالوا آمنا في رب هارون وموسى Ну рада, Uh. Ви Аллах.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 وَلَا تَطَغَوْوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَضَبِيْهِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْهِ فَقَدْ هَوَى وَإِنْ Саме раду.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 أَمَا نَعْلِي عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَم أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَضَبٌّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا وَلَكِنَّ حِمَى إِلَّا أَوْزَارًا ومِ فَقَدْ افْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَصَامِرِ فَأَخْرَجَ دُهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارًا فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فلا يرون الا يرجع اليه هم قم له ولا يملكهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني يا <تصفيق> الله لمن حمدا الله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 سَيَرْجِعُ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَن لَّا تَتَّبِعَنِ إِلَّا أَنْ تَعْصِيَ أَمْرِي قَالَ يَا بَنِي أَمَّا لَا تَأْخُذُ بِنِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أمري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 حرقا <تصفيق> Я не No.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 I said on a kind Let me have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 فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنًا فَرَسُ بِزِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا فَقُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا وَاذْكُرَا مَغْرَمَ فَكَتَسِجُدُنْ آدَمُ فَسَجَدُوا إِلَّا بَهِيسَ أَبًا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَ سائني الشيطان قال يا ادم ها قد ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى بَهُ فَقَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا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 My mm Allah -hmm. mm -hmm.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الارض سبحان الله عدد ما خلق وعدد ما خلق وعدد ما هو خالق سبحانك يا بديع يا عديم يا سمي من كان في حفظك وكان فيك لا يضيع تفهم قول الرضيع وتخلق الصيف والخريف سبحانك يا إلهنا ما أعظمك سبحانك يا إلهنا ما أحلك إلهنا وَخَالِقَنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدِ وَعُظُمَ حِلْمُكَ فَغَفَرْتَ فَلَكَ الْحَمْدِ وَبَسَطَّ يَدَكَ فَأَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدِ بَسَطَّ رِزْقَنَا وَأَطْهَرْتَ أَمْنَنَا وكبت عدونا وجمع تفرقتنا ومن كل ما سأناك ربنا اعطتنا فلك الحمد يا ربنا على ذلك كثيرا الىهنا ان كان قد زادنا في المذيل اليه فلقد حسنا غننا بالتوكل عليك وان كان ذنبنا قد عرضنا لعقابك فقد آذننا حسن ثقتنا بثوابك نسألك يا إلهنا في صبحاتي وجهي ونفتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف ذرك أن تحقق ظننا بما نؤمنه من جزيل إكرامك وجميل إنعامك بالقربى من جزيل والزلفال دايك والتمدع بالنظر إليك وها نحن متعرضون لنفحات روحك وعطفك فارون من سخطك إلى رضاك هاربون من سخطك انما عدديك فلا تردنا رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك يا إلهنا ما أعظمك سبحانك يا إلهنا من رب كريم سبحانك يا إلهنا من رب كريم أَذَنَاتَهُ وَمَنِ الَّذِي طَرَقَ بَابَكَ فَطَرَقْتَ وَأَنْتَ الْكَرِيمُ